سُدُون نَعْمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ قَالَ قَتَلَهُمُ الرُّسُلُ مِنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى من يشاء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 وقال الذين كفروا لرسولين لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم الان املكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار معنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعون 117. ومن ورائه عذاب عليظ 118. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتزت به الريح في يوم عاصف 119. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو دَرَأَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ فَهَل لَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْء قَالُوا لَوْ دَانَ اللَّهُ لَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمْ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 صَرِيخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا شَرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 121. وإذن الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضيرون